إلا التي في سورة الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فهي بمعنى كأنكم تخلدون قال مقيده عفى الله عنه لفظة لعل قد ترد في كلام العرب مرادا بها التعلل ومنه قوله فقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثقي فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه سراب بالملاء متألقي فقوله لعلنا نكف يعني لأجل أن نكف وكونها للتعليل لا ينافي معنى الترجي لأن وجود المعلول يرجى عند وجود علته قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الآية نهى الله جل وعلا المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن التنازع مبينا أنه سبب الفشل وذهاب القوة ونهى عن الفرقة أيضا في مواضع أخر كقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ونحوها من الآيات وقوله في هذه الآية وتذهب ريحكم أي قوتكم وقال بعض العلماء نصركم كما تقول العرب الريح لفلان إذا كان غالبا ومنه قوله إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون واسم إن ضمير الشأن قال صاحب الكشاف الريح الدولة شبهت في نفوذ أمرها وتمشيه بالريح في هبوبها فقيل هبت ريح فلان إذا دالت له الدولة ونفذ أمره ومنه قوله يا صاحبي ألا لا حي بالوادي إلا عبيد قعود بين أذوادي اتنظران قليلا ريث غفلتهم أم تعدوان فإن الريح للعادي قوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس إلى قوله إني بريء منكم ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الشيطان غر الكفار وخدعهم وقال لهم لا غالب لكم وأنا جار لكم وذكر المفسرون أنه تمثل لهم في صورة سراقة ابن مالك ابن جشم سيدي بن مدلج ابن بكر بن كنانة وقال لهم ما ذكر الله عنه وأنه مجيرهم من بني كنانة وكانت بينهم عداوة فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه عندما رأى الملائكة وقال لهم إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون فكان حاصل أمره أن غرهم وخدعهم حتى أوردهم الهلاك ثم تبرأ منهم وهذه هي عادة الشيطان مع الإنسان كما بينه تعالى في آيات كثيرة، كقوله كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر، فلما كفر قال إني بريء منك الآية، وقوله وقال الشيطان ولما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم إلى قوله إني كفرت بما اشركتموني من قبل، وكقوله يعدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان الا غرورا وقد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه سرنا وساروا الى بدر لحينهم لو يعلمون يقين الامر ما ساروا دلاهم بغرور ثم اسلمهم ان الخبيث لمن والله غرار قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكب وأوضح هذا المعنى في آيات أخرى كقوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه موال من وقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال بعض العلماء إن قوله ومن اتبعك في محل رفع بالعطف على اسم الجلالة أي حسبك الله وحسبك أيضا من اتبعك من المؤمنين وممن قال بهذا الحسن واختاره النحاس وغيره كما نقله القرطبي وقال بعض العلماء هو في محل خفض بالعطف على الضمير الذي هو الكاف في قوله حسبك فالمعنى حسبك الله أي كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين وبهذا قال الشعبي وابن زيد وغيرهما وصدر به صاحب الكشاف واقتصر عليه ابن كثير وغيره والآيات القرآنية تدل على تعين الوجه الأخير وأن المعنى كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين لدلالة الاستقراء في القرآن على أن الحسب والكفاية لله وحده كقوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون فجعل الإيتاء لله ورسوله كما قال وما آتاكم الرسول فخذوه وجعل الحسب له وحده فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله بل جعل الحسب مختصا به وقال أليس الله بكاف عبده فخص الكفاية التي هي الحسب به وحده وتمدح تعالى بذلك في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ففرق بين الحسب والتأييد فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده وقد أثنى سبحانه وتعالى على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث فردوه بالحسب فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله الآية إلى غير ذلك من الآيات فإن قيل هذا الوجه الذي دل عليه القرآن فيه أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ضعفه غير واحد من علماء العربية قال ابن مالك في الخلاصة وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل فالجواب من أربعة أوجه الأول أن جماعة من علماء العربية صححوا جواز العطف من غير إعادة الخافض قال ابن مالك في الخلاصة وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا وقد قدمنا في سورة النساء في الكلام على قوله وما يتلى عليكم في الكتاب شواهده العربية ودلالة قراءة حمزة عليه في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامي الوجه الثاني أنه من العطف على المحل لأن الكاف مخفوظ في محل نصب إذ معنى حسبك يكفيك قال في الخلاصة وجر ما يتبع ما جر ومن راع في اتباع المحل فحسن الوجه الثالث نصبه بكونه مفعولا معه على تقدير ضعف وجه العطف كما قال في الخلاصة والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق. الوجه الرابع أن يكون ومن مبتدأ خبره محذوف. أي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله أيضا. فيكون من عطف الجملة والعلم عند الله تعالى. أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا. وإلى لقائنا القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.